من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا من حقوق الوالدين الوالدين. وبالوالدين إحسانا فكأن قائلا قال كيف احسن إلى الوالدين فبين الله عز وجل هذا الإحسان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 الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين بر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين بل المجال مفتوح لأن يبر الإنسان والديه وإن كان قد مات فباب البر لا ينقطع بموت الوالدين بل هناك من أعمال البر والإحسان إلى الوالدين يستطيع ان يفعلها المسلم ويوسع منها ويكثر منها بعد وفاه والديه فهذه الترجمه معقوده لبياني ان بر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين وبعض الناس قد, قد يتحسر ويظن انه بموت والديه انقطع المجال في البر لهما وهذا ليس بصحيح يعني الاحاديث دلت ان باب البر للوالدين مجال واسع سواء في حياة الوالدين أو بعد موت الوالدين أورد الإمام البخاري هذا الحديث أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما هل هناك مجال لبر الوالدين بعد الوفاة فقال عليه الصلاة والسلام نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فذكر خصال أربعة الخصلة الأولى الدعاء للوالدين بالرحمة بالنجاة من النار بدخول الجنة بنيذ رضا الله تبارك وتعالى بغفران الذنوب. قال الدعاء لهما والاستغفار لهما والاستغفار دعاء دعاء يطلب فيه الداعي غفران الذنوب. قال وإنفاذ عهدهما يعني إنفاذ الوصية إذا كان الوالد أوصى بوصية فمن بره أن تنفذ الوصية وجاء في بعض الفاظه وإيفاء عهدهما قال وإكرام صديقهما أيضا هذا من البر أن, أن, أن يبر الرجل ود أبيه كما سيأتي فهذا من البر للوالد أن يكرم صديق والده قال وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما أي الرحم التي تكون لا يعني واصلة لك من قبلي الوالد أو من من قبلي مثل الأعمام و والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال ونحو ذلك فهؤلاء كلهم من ذوي الأرحام ومن الأقارب وبرهم وصلتهم من بر الوالد وصلته